Bismillahirrahmanirrahim Yasalunaka'an anfali Qelil anfali Lillahi wa ar-Rasul Fattakوا Allah وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذات تليت عليهم آياته وإذات يس عليهم آياته زادتهم إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون.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 وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَأَنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ نَصْرٌ إلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إذ يغشئكم وعاسأ منة منه وينزل عليكم من السماء ما ليطهرونه به ليطهرونه به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم.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 ذالك فذوقوا وأن لكافرين عذابا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأذباب وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتالٍ أَوْ مُتَحِيِّزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَأَفَقَدْ بَأَأَبِغَضْبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ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 وَإِن تَعُودُوا عُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمُ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ Âtiğullah ve Resulü'ü ve la tewllu'nu ve an tum tesmân ve la tekûnûk al-lazîn qalû semînâ vehum la yesmân. İnna 119. ولو علم الله فيهم اللَّهُ فِيهِمْ ولو أسمعهم وَلَوْ وهم معرضون 110. يا أيها الذين آمنوا استهيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ve requireden الله gergesle بَيْنَ poured worldslistir. وَأَنَّهُ diyebilρί ve bu cekiller主 hakkı VeRadin bilinçoluna el kürsünüz yaşın 10 sahn imagery 11 sahn� وَذْكُرُوا إذْ أَنْتُمْ قَلِيلُ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ تَخَافُونَ أَيَّ تَخَفَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَرَاكُمْ وَأَيَدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطِّيبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفف عنكم ويكفف عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 وإذا تثلا عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاؤ لقلنا مثل هذا لو نشاؤ لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وَإِذْ قَالُوا اللهم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا, فأمطر علينا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه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 فَإِنْ تَهَوَّفَ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ واعلموا أنما ظنمتم من شيء فَأَنَّ لله قمسه وللرسول ولذي القربى, ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلناه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 ولو تواعدتم لختلفتم في الميعاد ولكن ولكن يقضي الله أمرًا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ليهلك مَنْ هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينه وإن الله لسميع عليم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 وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ تَلْقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 ولو ترى إن يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد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 كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين. إِنَّ الشَّرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عاهَدتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فإما تثقفنهم في الحب فشرد بهم من خلفهم لعلهم لعلهم يذكرون وإما تقافن من قوم خيانة فبذ إليهم على سواه إن الله لا يحب الخائنين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 وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يُوَفَّ إليكم, إليكم وأنتم لا تظلمون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 يا ايها النبي حث المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 وان يكن منكم 100 يغلبون 1000 من الذين كثروا بانهم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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طِيبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ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 تُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنكُم وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ قَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصر أولئك بعضهم أولياء بعض